شون السالفة هاي السالفة حتيل يهاها هاي الأغنيم سوي عليها هاي اليوم تدري هيد الحب وفالنتاين وذبابة ومدره شنو ترى كله يجذب <تصفيق> والله كله يجذب ماكو اسمع اسمعوا <تصفيق> إلا أعوفة إلا <تصفيق> وانسى الحب وأهلا لا <تصفيق> يتوسل لما قبل حلف ما رجاله عشت بثله وخلى بقلب العله تحت بينا الصو صارت بسو وهسه كرهتك يلا الا عوفا الا ونسى الحب واهله لو يتواصل لما قبل حلف ما رجعنا اشتهو يا بنت الله وخلى بقلب العله لا حب أحسن. بحسن راس بعد اللي عشته شفته رح ألغى الحب أصلاً ليش تعب ليش حزن وجع البتي والدم عم حب قضيها بحسرة وال الأعوَل البج محب خلي وال لا ترتاح والليل يا Még egy volt. Ma. <laughs> <laughs>